وَكَمْ من ملك فِي السَّمَاوَاتِ لَا لا شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا شيئا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ, بعد أن يأذن الله, إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إِلَّا